20. cüz Neml suresi sayfa 381 Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm Bismillahirrahmanirrahim. Fe mâ kâne cevâb kavmihi illâ en kulû ehricû âle lût min qaryetikum إِلَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَضَيْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْدَرِينِ قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أه الله خير أما أم يشركون أما انخلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء.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 ama Jalla Al Arz qarara ve Jalla xilalha anhar ve Jalla lha rwasi ve Jalla bine Al Bahri nihadiza. Aila ضَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَوْ يَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَمِّ إِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَي رَحْمَتِهِ A ila Allah, fəala Allahu ama yüşrük ol. Ama yıbdaulخلق, süm mayüyeduhu, ama Allah. قل هات برهانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله وما يشعرون ايان يبعثون بل ادراك علمهم في الاخره بل هم في شك منها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 وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَايِ وَالْأَرْضِ إلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُ عَلَى بَنِي إسْرَائِيلَ أكْثَرَ الذي هم فِيهِ يَخْتَلِفُونَ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 innaka la tusmi'u al la tusmi'u as-summa ad-du'a'a idha wal-law mudbirin wama ant illa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 Və umurlu an akon min Müslimin ve an atlı al Qur'an. Fman أقول الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغا في النعم ما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم طاسب تلك آيات الكتاب المبين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 İnnehu kan min al mufsedin. Venerid anmun al alddin ونمكن لهم في الأرض ونري في الرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحزون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقه في اليم ولا تخافي ولا تحزني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 إن كادت لتبهذي به لولا أربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون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 بَدَدْنَاهُ إلَى أُمِّهِ كَيْتَقَرُّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنْ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَلَمَّا بَلَوَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى أَتِينَاهُ حُكْمَ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 فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين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 ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما قطبكما قال تا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فَسَبَقَ لَهُمَا سُمَّتَ وَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فقير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 قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القبي الأمير قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمان حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك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 فَلَمَّا قَضَى مُسَلَّأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ أَنَّ سَمِينَ جَانِبَ الطُّورِ نَارَ قَالَ لِأَهْلِهِمْ كُسُو إِنِّي أَنَّسْتُ نَارًا لَعَلَّي أَتِيكُم مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ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 فَلَمَّا رَأَهَا تَهْتَزُكَ أَنَّهَا جَنُّ وَلَا مُدْبِرٌ وَلَمْ يُعْقِبْ يَا مُوسَى أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِينِ أسلك يدك في جيبك تخرج بياض من وير سوء وضخم إليك جناحك من الرهب فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين.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 فانقذ لي يا همن على الطين فاجعل لي صرحا لعلني اطلع الى الهه موسى واني لا اظنه من الكاذبين واستكبر وجنوده في الارض بغير حق وظنوا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 فتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبرك لعلهم يتذكرون ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ve yokuulur Rabbana lola arselti eline rasulan fnettebey ayatik مِنَ nekoun min almuvinin f lama jahuhul hak min indin qalulola ot ya يَا مُوسَىٰ مِن قَبْلُ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا لَقَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كَافِرُونَ قُل فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِن هَٰذِهِ فَمَن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 اولئك يؤتون اجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بِالْحَسَنَةِ السيئه ومما رزقناهم ينفقون واذا سمعوا اللغوا اعرضوا عنه وقالوا لنا اعمالنا ولكم اعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين فقالوا إن اتبع الهدى معك نتقطف من أرضنا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 ويوم ينادهم فيقول أين شركاؤك الذين كنتم تزعمون؟ قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا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 وَبَذُلْ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وأحسن وأحسن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ المفسدين قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِندِي أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَن هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْأَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ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 بَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَإِلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمن وَعَمِلَ صَالِحَةً وَلَا يُلَقَّاهَا إلَّا الصَّابِرُونَ فَقَصَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الأرض فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فَئَةٍ يَنْصُرُنَهُ مِنْ دون الله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 وَيَكَانَهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجَّالُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُنَّ عُلُوَّ فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا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 لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ بسم الله الرحمن الرحيم أَلِفْ لَمِّينَ أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أَمْ حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون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 فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أتنا بعذاب الله إن كنت من قال رب على القوم ولما جاءت رسولنا إبراهيم بالبشرا قالوا إن أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. قال إن فيها لوطا. قالوا نحن أعلم بمن فيها. لن ننجي أنه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. ولما أنجأت رسولنا لوطا سبهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف وقالوا لا تخف ولا تحزن إن منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الوبرين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 وإلى مدين أقام شعيبا فقال يا قوم عبد الله ورجل يوم الآخرة ولا تعسو ولا تعسو في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين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 117. فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين 118. فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا 119. ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض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 والله يعلم ما تصلعون صدق الله العظيم